بسم الله الرحمن الرحيم هذا ثوتنا انجا اهل الاما ومن لا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَتَذَكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَذَّكَّرَا كيسعى وهو يخشى فأن تعرف تنهاجا إنها تذكره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 لا لَمَّا يَقضي ما أمر بل ضل الانسان الى قائمه إن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقربا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وذاكرة وأبمة لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يثر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل من ان منهم يومئذ شان يغني وجود يومئذ مشره باقته مستبشرا ووجوه يومئذ عليها غبرة تهقها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة